بسم الله الله وسلام الله ومن الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من يستمر الهدف الى يوم الهدف ومن بعد رب الهدفة صبار صلتحانا خلال اليوم الذين آمنوا خذوا صدراتهم فميكونوا صباة او يمسروا هذا و... و... والأولي هي قصر الأمر الجهاب وكانوا ليس على المسائي ليس على المسائي جهاب الميزان لكن مهزانة الأولى أتت جهاب الأمر ونحن نمر عليها من الله يا أيها الذين آمنوا صدقوا في في رسول الله في في الله إلا الذين يفرون من المهار المهار المهار إذا عرفنا قيمة الجهاز وعرفنا هذه المعارف العالية في خصائصنا المريحة، ودفعنا الثواب إلى أن يجاري في سبيل الله، إلا كثرة مهنة النساء أن يحضرونا ما يدين بهدي أو تقوى، ومهنتهم أن يجتمعوا من به درک اینطور بود جهت وقتی شما این جهات است که دیدید این انگلی خاطر الشباب في الماهيم والمعماري المبادئ المجهز والسهل، السباق من الأشياء التي أحبها خالديا، فقبل ما يجهز ربيع مستقبله ونحدي عنه ولا. تحقق لنا شيئا بالآمارة إذا كانت الزوجة محاربة إذ الدين فقد جهى عن الجهاز لحدة عن من, من الذي طرعاها ومن الذي يرضي أولادها ومن الذي يقوم على قدمته ويستعجل أثانيه لتضع بعض أقوى الرجال ويجهد حماسهم وعمرهم بجيال الله فالمرأة الأكثر في أن ينطيق هذا الجيل أو غيره من الأجيال إلى الأمر مدافع وإجازه في سبيل الله من كل ومن أعظم على الجهاد من كل أن هذا الجمع تدري من عملها أن يوقف الإنسان كل عمل وكل جهاده كل كل من فراق بدون الله, في في عن الله. ان لو جاءت من المرأة فوار ايشاله في اصل هو هي حب عن خدي الله اما الزوج أو او عن اني اقبل واجبات يبقى عليه علي في على فالمرأة دور عظيم في انتراك الرجال إلى الجناس والمرأة افضل في ذلك جالد إذا ما حدث عن طبيع الله ومنعت الرجال والكباب من أن يجاهدوا في تعالى يا أيها إن ولا قيمه مره ثانيه هو التثقيف عن الزواج والغيره في المحيط والذي فقده وجود في دوران عدم وجودي اصوات اا دولي في معنى زواج بينه اني في سبيل الله لا يهمنا شيئا أن نصبرك برحمن، أن تعي صبرك وأن تؤمن بنا، لا بد أن نؤمن على ثمان أوراق، وصدّق الانتظار، وأن نكون صغير معك من أروى إلى العبد. يأخذ حجرة الذي يأخذ حجرة تقيم على ثمان مستعداد الليل والنهار انه يأخذ حجرة انه يستعد على البيان انه انه يكون لسانهم انه يكون لسانهم ولا الولد فلا تسبني ولا تزعل الحياة ولا متعها كذب كذاب إذا صبر الأمر أن تنسو فتاتنا أو خرايا أن وإذا صبر الأمر أن تنسو جميع كلنا جبنا فعله أن تنسو كذابين ولكن الأمر يحضر وكان هذه معالي وجودة فهذا القرب قائمًا بيننا حتى يأكل في البطنة والبطنة لا يحضر لا يحضر يحضر من البطنة نظر عقل كل شخصة من صارقنا من صارق من صارق ما الذين أمنوا ما لكم إذا قلنا لكم انسروا في سبيل الله انسرقوا إلا تنسروا وأجلكم عذابت الناس إلا ولكل ما أخبرنا حجرنا ونطرع ساعة تسليل لنا إن الأمر لأقصى بالنفرة ما خلف لنا كيف البتنة ما يحدث ولنا وطع دين لنا وطع ولعلكلنا تعرفنا بعضنا وطع عن كيف يضعه في من حفر سيدة في الوسيقى طبعا حس الأعراض دا وفتحض النساء دا بالجميع رئيس البسنة بالأولي المؤتمر اللي عملوه قريبا آن يكتر شبئين إلى ثمانون مسلم يدينوا عشر سيدات لتنبتع لهم على مجال أه؟ أه عشر سيدات يعني ينحلق مع هن وأبني هن السيد الأبني تقضي مطبط وقالوا نحن من دون فماذا نطمع وبتن جميع بعض حاضرين جميعا بسؤال النساء فقه وهم عن حكمهن الذي بين احكامهن عن ينجز وقد اضطرب اضطرب صوره على المجري الجنود يقطعوا الطريق وناقو سنوات الى مذهب وأطيع وأطيع إلنا وعسى نجد نعاتي في العالم الإسلامي لأنهم طرق الجهاد لأنهم لم يأخذوا قرض ما أخذوا قرض لما أخذوا نومهم أخذوا كتبهم. كامرأي الفعود والنوم والكفر وردني في النوت الى المراجر فلما لهم الغذتنا في خفر لن يستجيل نترى خفر ماذا؟ في الخعود وقالوا درنا لكم مع الفائد تذنا تذنا لكم مع فالنقط ساعة الخطورة من المسلمين ما الذي يقتل جميعاً؟ في السباق في السرعة، إذا حايم سباقاً أو لا يسر فلا نصر سباقاً ولا نصر جميعاً. السباق يجري بجدية. عما إذا خلق المسلميات المسلميات يخزن في المعذكر عراية عراية من كل من المستدر من المستدر من المستدر خالص لهذا المنظر وبعدين ما يخدموا بعد كده يخطونهم ويقفوا كيف علومة بجلة ولانا نجد ان كانت مرافج وخطت بالأول لكانت فيها قبل بطن الزكتن وكانت من بالإنجليزية تخضر اسميها فأعندك ذلك ماذا يقول هذا المسلم البني يقول ان, إن هم جمعوا في مدرسة جمعوا أن البلد لحد البلد ثلاثة جروا أنباء في وبعدين وبعد اول حدا يهجمون المجلس وأول حدا ينتصر من المسلمين. رمض الدين مجال اليمان وقالوا يطلع هنا دنيا للترج مجال يعني الحاسم الترج ورفع إلى ثلاث قرابة إلى على على الترج وقراب الترج الهم رفض رفض فلا جميل في الشيطان جاءوا من ثم جعلت الكثير في الحفظ وهو معلق عند قدامة الترنام ثم بدأت المباراة أي مباراة هذه أي المباراة اللي جسابت فيها عا سيكون الفائد للجنوبانه اللي يجرس اثنين اللي إن يدرد عطاهم كتبية في الشومة بونجمة ويتنافر ماذا داخلها يقول تابس عائل المسلمين ينترد في وجب العنوية في الأولى الثالث ويبرد جربة واحدة في بونجمة فكل يمي فيها يخرج واغناطر في الأولى لا انه يحصل المدير في بعض الزمن الوطني المدير في الصراحه هو اللي استراح فالفول له انتقل الجميع داخلين منبر لان يختفي منيله التي هي داره يدخل حولها واعدت تشريح خليه ما قبل تطور ودارت خط خط اخرى فالتريس وتطلق سلامي دي وبعدين اطفوها يسام الانجل اللي بأسرى عنه كله وقال دخلت في طوابق وذكي الأولاد في هلأ وفي قوة وضع في دينك وليس لادمك التوجي الأمر فكل الدرجة على رمض الدين منه وقتل الإمام وثلث نسائه إلى مؤثرات العمل والتجميع ويكسئ لهم ويقول لكم في المؤتمر الذي حدث في الماضي جاء حوامي من الجنة يقول ايه اللي نعمله ايه اللي نعمله لهذا الحمد فصدر الجنرال باتينه لهذا الموقف الذي طال الذي قام يسوع ان لو انا اخذ قدركم فانتم في ماتي او يسود جميع البلاد هذه الاحترام نقولوا على المسلمين إحنا أخذين في جرنا واسطين وقت الاستعداد أن نصغي للعلم أن نسير وسوارين أو في الحالة اللي تقصدي صراخ تقصدي صدح أو اقتصاد النشرة العالمة تنسيه ادي مطر البطن البطن والهيسك واضعك الكريم لهم فيه الاصران ده يعني بيجري فيهم ايه على الاولان بل يوزمت حمير أحد المفعول الأذان من سعى الأذان وتم تلاوته الأذان وطلعوا في الخلاطات الإسلامية العلاقة خلاطات إسلام اللي ترى لزمن بعض البعض جاءوا طلعوا يقص الأولاد في الخلاطات دي عشان وعزيلا لا قثر له عزيلا حديث خلقات يطلع ايه يطلع عزيلا معرفة لذلك من الواقن من المحاضنة من اي حاجة عدد هذه أسطال المسجد أسطال المسجدين خدوهن مجدين وقفوا الموت متفضروا يخلوا قصاوته يتركوا عليهم يروا مسلمين ونوذى عزم سبحان الله متفضروا هل يجعلون هذا؟ طبعا دجاجاء جزاء الله المتضعقين مسلمين عزم سبحان الله متفضروا قصاوته يتركوا قصاوته يتركوا قصاوته قصاوته هذه الآيات من أطفال المسلمين لحالكهم على القفل وعلى المطالين <تصفيق> الإمارات يتم عطم القطر للجلس للارض كل لا ولا يوجد لقد سمعت الاتحاد السفين في مرحل أربعة مليون ميونار دولتها سمعت الحكومة الجزائر من مليارين على سنة الحرب المسلمين هذا تعيث في سقاء وفي ساعة لأنها من ذلك ومع, ومع كل هذا الجزائر ما يقول إن نحن لكنا في الحاجة إلى الجهاد الآخر أو أن الجهاد لا يأتي للسواق لي أو أن الجهاد لا يأتي أو أن الجهاد في الحاجة إلى المسلمين في, في جهاد النسر من هم یه و تتخرج الانترنت في كذا وحضراتهم محافظ نعم او في السوق هذه المدن المحتفظين الموظفين المقتصدين يقول لك لا بد جهاد النفس وجهاد النفس على اخوصي الله فقط هل يقول لك ايه الوقت ديه الله هو اخوصي اخوصي اخوصي فوقفة اطرا انه يقول لك ايه هذا هو وقت الدهاج يقول لي يقول لا يوجد منك حتى يكون عندنا لاحق السعارينينا انه يقول لك من الجعوة والتربوط جعلوا سبيه، قال حولي عدون، حولي عدون، أن ترى مرضي وعذو، وعند العذة نفس رضي، العذو موجود، وأقول إن سعد سيفي بفضل الله جزنا عبدي أطفالنا ورضيهم ودعوهم، أنزلنا على أطفال السال وبات كل هذه فالدعاية الباطلية تسمعها من إيقاف الجهاد أو منع أو التكتبق والتكتابق والجهاد في حاجة أعطوه بالآل <تصفيق> وإن منكم لا من لا يبطئنهم وإن منكم لا من لا لا في, في وصف أنك ويبطأوا غربي المريض لما يبطأ عنه والآية الثانية هدعن الله المعورفين ليه معورف كل يديد دعاها دعاها معورقة وأضحنها معورفين والله أعلان بني وينتقن بني أتبى منتقامك الضوء نحن أحرض ما يكون إلى الجهاد وإلى الكلام بها دول فريقه وراء الناس يدعمون انهم من اهل العلم من صلبة العلم ويضبط الله عنه بهاي انا بج ان ينسكم الله قد يعلم الله المحوصين منكم والقائلين لاخوارهم هلوم الينا تعالوا معنا. تعالوا عنه تعالوا عنه تعالوا عنه وقلنا براحوا بعد الماضي وقلنا براحوا تتكلم ولا وعد معانا لا لا طر ما خطي هو يعمل الهائله بالجيش سفيره طوائف كثيره اللي هم ما يرجعون انهم سلافدين ما يرجعون الى الهويه السويه والرب برضو انه يخلص هذا جماعة الإخلاق قاعدوا عن الزهاد مع النعم الثاني وهو المنزل وعقل يقول ايه امعت البوش بل يقول هو قل لا جانب ما يقولك ايه امعت البوش ويقول ان احنا حينتخذك مستقى ايه دي جانب اه الله عوضه يقول انه تخلي اواجه انه ظهر عوضه عاشه ايه تتجاهين تقولون اللجلة والبهاج انه يبقى ها انه يبقى يبقى يبقى المتألة اوه اللي على وقفة بفرس بفرس تقولون الخلالة يا رجل اللي قد حكم اشترت في على طلب القوال في مصر يقول لنا نوعه وخامل سأمره ويقول لنا ما تبعث كل ما عندنا فكاليك ما عندناك ويقول لنا, ويقول لنا, عندنا ويقول لنا عندنا يقول لنا هذا اوكت الحرب يقول الحرب دي اغنياء من نفسها يعني يجب فآلت مؤلف من النساء الحوالي من المحرم فآلت من النساء الله يحضنه معترا فآلت مؤلف بالتوارع وقد ضحف الفكاء ففيريسون فكاءاً خاسياً فالسلوط وقف الأرض الله لا نأوأ لا تلك المصرح كل هؤلاء من المسلمين دارين. أما من من يتكلم على الجهاد الصغرى، أن نحن كلنا الآن في حاجة إلى هذا الجهاد وإلى ما يحصل الجهاد. وإن لم لمن لا يوصف ولو أن كل مسلم وكل مسلمات أرأت لبته هؤلاء. تبرعنا بأموالنا بما نملك لأي غرض لهؤلاء تتغير الظروف، لكن كل يقول نفسي نفسه، ولا أريد أن أثبت جانب الغرور مثلما أصلحه الله ولا يسيم ولا يظلم.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 انسره سباكي او انسره دريره وانسره عدل لا عرض ان هذا الصعب من عنده يتوجد عليه الخبير قال وإن منكم لمن لا يا ما سورك يا ما سورك ويا ما صواعيش عما لا يتبطأ في الجهاز تبطأ في الجهاز تصفق الله تتعوّقته فإن أطرابات ان الله عليك ليأكم معهم كبير مكرر انا فاهم الموضوع ده كده انا فاهم فكرني شو اصلا ما يكونش يكون افضل المعارضه وقعت انا عايز هيبقى فاضطت اني اقول الله علي اذا تكون معك ولو كنت دولي ما راح اقدركم فوق من دوله الدوله يعني انتوا تقولوا هنا يعني يقول ان يكون صاعي فاصي يعني ختاب ايه؟ ختاب المكتب والخطاب وهو من جنه وكذلك المسلمين والجهات السبيل الدكت لا في الأول عافل أنا أحسنت أبو الله عارف الأيام الخوال والحمد لله ربنا أعلم عليه وفيش معه ولكن في مكان سبولة يفايل كنت سأكون جسودا مرحبا فقرط الكتابين يؤثرون أن يكتل و لا الذين يؤثرون الآيات الدنيا و الآثار لجيء الحياة الآخرية يذكرين الحياة كلها عن يديره. ومن ناس من الناس اللي يستهد اتغاء مرضات النواسلين عن يديرها نستهد اتغاء مرضات المرضات. ويقاتل في سبيل الله ونقتل الولادين ونقتل الولادين أره ويقعش فتوفر فيه عجر في كل الأمر لأن النبي الولاد مطول مطول المجاهدين يحدث في سبيل عن في سبيل الله من شكر القواتلون في قبيل الطريق وقاضلوا أولياء السيطان من السيطان سالة باريسة عاجم أعجاب الإسلام وهو قبيلات السيطان ولكنه بينه بينكما، ونقول له صفا أفكر في خلقه، إنك تعيش في صفا لسانه ضعيف، في الصفا أو في وأعداء اسمه يجدهم ضعيف، من يشيع من يحبه اللي هم لم في كل حالة لا نحن عندنا سباحة سباحة سياحة سياحة قوية اليوم سباحة معنوية والإيجاد إيجاد الله إيجاد من يؤمن من الصالحين ما تقولون يا أهل القرآن إنما خير إلا هادرين في مناكسة كانوا يقل لهم قلوا أعوذ قال الإيمان حلوك أول مجد أول الذي الصلاة آج الزكاية يا رب عليك هذا أعوذ لك فهذا لا يعنيك أن يعني أكوى لك حاجة, حاجة يتبه الضغط اطلب من الصلاح والحقيق لا يعني اطلب اليمانك يقول الله صاحبه يتنشي اطلبه فطرض الله عليه وسلم فهذا البعث يعني في كل شيء البعث كتوارد اطلبه ومشيك بأينا عزيز حرام فبدئ الى النظر الى اللجينه التي تدرس القضيه في تحقيق ومواجهه القضيه في الرؤيه من الصراعات التي الله عز وجل قال إن كنتم أنه عايزين حضار أكثر من الخلاء والذكاء والذكاء ونجد الآيات لأن تقولون ما لا تتحدث ما تتحدث لما تقولون ما لا تتحدث ثم ورحمة طريق أن ياسك بالله أو أشد خسل سيكون على أن يتحقها الله بنك كيف تكتبت علينا في ذلك؟ لولا فيه خلّى أخرى الأمر إلى أبضل الخليط لا تكتب سؤالك أن يقول أني عادي أمر الموت وأمر الزعف تحت على القناة قلّ ما الدنيا التي تحرص عليها التي تحيثين عليها تحيثين على أبواحكم مثلاها قليلة الآخرة خير لمن اكتفر خيرا فهي أفضل أمدا وخيرا فهي أكثر متاحا وخيرا فهي أجوب وين سموران التطور اللي لمن استقى ولا أول في ضمنه تفاصيل اي ولكن هذا هو اللي في العم او بيتك الاه وبتطلع الميزان لم يخرج من وريه، أخذ يلوي وانا ما أريت شيئا، ما أريت، أيقظ، إن عاد أي، كما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 لذلك الآن هي رغم عزارة الثلاث محدي يقعوا عن حدي حاجة لحاجة ايه اللي المكان على مكان محدد مجمع محيط جاه في حاجة كل كن لو كنت في ذريفك كتب عليهم القتل الى مبادئك قد به يتكون في كل زمان زمان المكان المعذب ربنا الصندوق السيكو ده ممكن تجيب له حاجه ده ممكن تجيب له اي فانثال ولا عشان ما لا كنتم في المجدد وقرد الذين كتب عليه من إلى مضاكه إذن فالجهاز لا ينفق فيها ولا يقل من الأجر والجهزة أجر لأخ أنه تكون يجريكم الموت ولو جاءتهم بعرامين على اللي أو على الناس وقنا من يكفت على الناس وقنا من يكفت على الناس وإنهم قتل في الله أو أكفت وقنا من يكف أي ما تقول كنتم وكنتم في أي مكان لو كنتم في خوف وغموض وظلام لكان يدا الموت في عالم محدد لكان جهنم احط عمر ابد تكونون مجرد كون ولو كنتم في غموض وظلام ماشي نقوله دي ممكن كده لو بس تكون ولو كده دي بتاعتك تكون روح اه بنعمل التصفي الايه ودي جت دي بس تكون ولو هي السعودة بوقنها للسعود الأكوان لا يلقى الموت عناء في نسور هذا الجروح المتوينة لا في حاصل في حاصل المشيط وفي مكان لأنه يكون جذب الهدف فما قد قلت أبلاً لبخل أو ذوخ أو كدى أو أن ذهابه إلى أبنى الزليم ويوجود بنفس رفض ويقوم بيؤد له أولوه في السرن ما هي الآجال؟ الآجال الآجال محفوظ وعمر في الموت اننا سوف نبلغكم الموقف ولو كنتم وَعَدْنَكُمْ يَهُودُ الْمُنَادِسِينَ إِمَّا صَعِلِينَ الْمَلَام عَدَاوَتٍ لِلْفَلَقِ وَلِمَا أَجْمَعُ مَا قَطَّ مَا قَطَّ النَّعْمَ قَيْلَ مَا الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ الْجَدِّ اللي فمن الله هو كده ده كده بس هي اي حاجه فيها هي في المسائل و دي حاجه صعبه لان هذا كله المهم اللي في اسمه الله ربنا هوه هو اللي هو عليه وأن تطبهم حسنات يقول هذه من عينها وأن تطبهم يقول هذه من عينها قم؟ كل من رجل الله النعم واللقم حسنات والفجئات طبقة من حسنات من الله وأن يتوبت حسنات كمن الله يعني الذي رسمه الزائد الحسنة الوائدة واستقامتك وأزلت وخمقتك وحافرت عواطح حدث وفرحة أولادك واستقامت زيادك والبيت أبطلت ومن الله يعني أنك تتغففت لي في الجسم العنبي الزائد المسيط الحسنة اكزاء او اقصاء من كثيره مثل العمى او واتباع الخرق الشرعي كل يوم اللي بيقول ان على المنهج اللي جرى المنهج في كل الحالات كل لما تتكلم هذا المنهج العلمي عنه الطريقه انت بتيجي بتعرف فيه وفي الخصايا لان نفس ان في باولوجي في تصاوي في المنهج ده خصوصا من ناحيه الكون هذا عن الظروف الكثيفه مع من السيئة النفط عندنا حسنا في الأول وحسنا السيئة الثاني حسنا السيئة في الأول بنعم والنفط ذا الرغب والبد إذا ما الإنسان صحة وعنى وعنى أو ما يشيده من صحة العديد صحة والموت من عند الله من من عند الله السلام الباطل الفارغ, الفارغ اللي يقوله محمد أصابات الله الباطل باطل وردت وأنا أقول كل منهم المرة الثانية الحسنة والسيئة دعني في نعم والنقب والرجد والجد والصحة والمرض والغذى والقصر والأولاد وعدم الأولاد الحسن والصليحه طاعه المطيط القوه والمطيط كلامه بيقول متفقد كان القوه على الصدم ملاحظه من الحداثه الحمد لله واه على الاصفار والسيبر تنكتب والبيت والنظار وكل هذه الأرض من الله لأن هذا منهج وهذا هو سبيح هذا هو طريق الذي اعتمد وما أصابت من سيئة من تنكتب لهذا المنهج اقتضى ارتكاب المعاصي وكذان الخطايا للنفس الذي تنفعوا عن مهد الدنيا والخبر الذي فيه هذه الملائك <تصفيق> النبي مال من الموضوع مال من الشؤنه وشؤنه فيه لا بالنبي ليه عمل معين ايه ده فأصلناك للناس رسولة ليس لأو حاجة انت ليس لا نقض ولا شؤن ولا يساع ولا جائن تجري فيه ده الشؤون ده ملين وان اللقم جثلت من تجده والإجاعات يب ايه انت عمل معجز وأرسل هذه الناس رسولة اذا عمل انك رسول عن الله لكن الشاهد والوطير والحفيد وضع المنهج ويتقاتل حفلات والطيئات هو الله وكفى بالله في الاسلام انا خالص في هذا الموضوع ابدا فالمس قضيه النبي محمد الله اتهموه اتهموه بان مجيء افكاره خدما على علم كان فيه الجذب وكان فيه التطبيق وكان فيه المسائل اردق المعاهده هنا هي مش اللي عندي اللي عندي ايه كل من عدد كل من عند الله الحسنات والسجيئات والرغب والجذب والصحة والمرض والحق كل من عند الله أما الموقف الثاني فادي جبيل المحفظ قال هذا المذام اللي يلتزم ويسقي فخد السجن منهج المراقي وطرائق هو تريك دراق المستقيم في الحسنة استواه فجاءت في حفله عايز يشوف مناهج ثانيه فيعكس وتقتل بحقوق ويسكر الآفاظ خلاص هذا المحن يجب أن لا فرنهج الله حقوق لكن يساهم الرسول ويقول المهنجة ومدن الشقنه ومدن الشقنه ومدن الشقنه أنت ما هو من الكلام يقول ما هو من بر... تؤمن بجب وضيق وترس وأرسل الناس للناس رسولا أرسل للناس للجذب ولا مضيقا عليهم مخالقك وطاقك وعمرك عمرك الرسالة أنت تقوم ب الناس للناس رسولا وغيثك قلت موضوع الدب للرسول لتسوه وتقوله من عندك من أين هات وقلناك الناس رسولك أما أمر التكذير والتقدير والحسنات والخليئات والنعم والنقب فدعوا كل ذلك للذي يتوصل من الأمر ويشهد عليه ويبينه ويمرضيه وكذلك لكن يسمعنا ذلك أنه الرسول من في دعوته عن الله من يتفع الرسولة فقد الله هو رسول مدى المرسول لن مغلق على الله مدى المرسول إلك أطاعته فاعته من وما يتفع الرسول الله ومن ثاند عن طاعة العظيم فقد حصل الله وقل له عليه الحقيقة الله لقد أخلناك الدعوة والذلال وقد أبيتها إنما أنت جاري ونبلغ فأجريك ما عليك الجارة ويطرع الرسول فقد أطاع الله من تولى فما أرسلناك عليهم حفيرا يجي قمش ثاني من الناس غير الذي يقوله محمد. مدير شخص ايه هو خمس ثاني خمس انا كثير فالجل معاه حب الرسول أنا له طاعة مطلقة ولا نخالف له أمر ولا نزعج عن من هجه أبلا ايه حب انا لديك ايه حب فإذا ضرجوا من عندك ويقولون طاعة كثيرا في كل حين الصعب ففردنا طاعة طاعة يقولون أن يتقل أي كلام تتقل نعم صير فإذا ضرجوا من عندك من العليين اتسعدوا عنك ويسر غير طائفكم منهم غيرا الذي تقول غيروا بالكلام وغيرتكم في اعتذام الطاعة غيرتكم لأبدالله ترونك فيه أبد الحب لكم عم كل أكتور فكم رسيس قل هذا رسولكم الكريم الذي أخرجنا أخرجنا به من الخرمات إلى النور والذي به فعزنا وبه كذا وبه كذا ندره به تبلغ غنج هذا حديث كمان في, في برضو كده بعد دقيقه يا في بيت برضو تخش برضو في برضو قبل القوه الاولى كانوا بيقولوا ايه وقالوا له قط! ده الصقر قولوا يقول هذا الرجل وهذا النبي وهذا خدنا حقك وعطة البيضة اللي يفعلون بمنافسك بمنافسك هل يجب أن تكون بجيسة؟ فأكونون طوحا فإذا فردهم من عجي بيت منهم من غير الذي تصحي بيتهم الحجة غير مجتمع وغير فالله يكتب ما يبيتون حاجات فأعرف عنه وتوكل على الله لا يهمنك تعلمه ولا يتنسى الناس في عظل ما يكتلون وما يكتلون عن فأعرف عنه وتوكل على الله وكفى بإجازة هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكفار وغيرهم إن بيقول محمد يشب معه إن بيقول وقعه يعني يغير هو ما هو عمل وما هو دليل يا صديق ما هو الفرق acceleration القانوني acceleration القانوني في في في في في في في في في في لو أنت تقيم جوازك، تعيش أنت هناك، أنت في في نفس الوقت، أنت تعيش في نفس في نفس الوقت، أنت تعيش في في نفس الوقت، أنت تعيش في نفس في في اني مش محوري فشري على وسيرة واحد في الواحد والتفاق والتفاق والتفاق حتى ان يأتي كل تلاوز على هذا المستوى الراقية لا يمكن. لو قلت ايدي حتى لا تتمنى انه بخلاء فهذا يغضر والسلام في محطة. فرنسل مدينة فرنسل في سنة ولو كان من عند غير الناهل وجدوا فيه فيه يكون الموقف موقف جهاز لما ما يجيش في شاعات تغيره و تغير موقفه و انك يقول ما دا العدو الخلاص والموقف اي كله امن او يقول العدو احض المسلمين والموقف موقف خوف لا لا لا و اذا من الامن او الخوف ازاعهم لا لا هذا اي شائع خطها في جير سيتيتي في وانا حولها حبيب. على طول وبعدين يقول لدى سره سره كل شي حاجة من الظهر كل واحدة تسمو ايه دي السفنان اطلع ايه مسر مع السفنان سره سره سره ايه وعدم المسلمين لا أبقاش عندهم لو عبرت كل الأمر لما تبقيت في كل أضرار طبعا وضع ولا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاب أي حال العذور والأرصة ولا تقرأ الأمن أو الأمن ذا بيه عندما تشير الامن و تشري امن يقول لحظة الانتخاء لحظة طرح الانتعجاب كيرا لك طرحة السادة جبت الامن على الامن ان العدو خلاص و اصبحت اه بحيد و في غير موضعه منه فورا يقل معدل الاستعداد ومعدل اخذ الكبد الى قراعات السكر ولما في جائعه خوف في القلق والصداع وسخ ولما في جائعه فاحشة تجديها في المستشفى لكل الناس المصريين هنا الرجال والصحبي النساء خاصه في تناوله الشائعات بين النساء، النساء لا لا ولا في هذا الموضوع. حط شائعة عربون في التلفونات عرقون، سجها به الشائعة، فتني. أيوة. أصحح ليك أنا ليك أصحح، ليك الم في قص لهم من اي شيء ما. إذا من الأمن على اساسه طيب؟ المهم اذا جه اوصف في او الخوف في اجابه والامن والخطط اللي بتطبق في الامن والخوف فاذا كان الامن والخطط بالشعور اللي رد بالشع عليه كل حاجه بقى اقوال الناس العربيه قم الله بسردين الساكعات والله قلت أنه لا نرضوه إلى الرسول وإلى أوليس أنه منه لحظمه المجين يستمجحون أوليس هذه الأمور فرجحنا مصرحة ومصرحة وإلى المحققين فيه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لك راحكم السيطان فحضل الله ورحمتكم قضي خب الله علينا ورحمته الغامرة ولولا ذلك لن دفعنا نفاعا في ميئا ولن درعنا في قفرة في حريقة مستحيقة ولولا قضي خب الله عليك ورحمته لاتبعك الله العفو والعافية والمؤسيبنا لأدب القرآن multim gir شام می یک